124. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 125. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يقلب كَفَّيْهِ على مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هنالك الْوَلَايَةُ لله الحق هو خير لفضيله الدكتور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 Laten we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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا أتيا اهل قبرة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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا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 إن عذبوني وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباد من دوني أولياء إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا